وشر الأمور وكذفاتها وكل مختلفة البدعة وكل ضغالة وكل ضغالة في المقصر كتاب الشبيعة تأليف الإمام المحدث لبريثون سيدي أبن قاسم محمد بن حسين الآذري بشدي راكة الآذري موسيقى المتوفى سنة ثلاثمائة سبعين وثمانين عاقين موسيا فالمسكة لبدا سلمنا حققه وعلق عليه الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي أستاذ العقيدة المشاركة لجامعة أم القرى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تأليف الإمام المحدث أبو القاسم وفي ابو القاسم بران على الراجح أبو بكر محمد بن حسين الاجرى توفي المتوفى سنة 387 يعني على الراجح 360 ستون شرفو الشاصي نقارن على الراجح اعتمادا لسير امامي ذهبي للسير اعلام النبلاء لا تلقى بشين باشترا يعني هو هو معمي ذهبي كسيفة معروفة يعني اوكو حافظ ابن حجرت يعني استقرائي تامي يعني كمسألة الرجال الله أعلم لا تلقى بشين باشترا لسه صد الشفطة وفاتيك الدول مؤلف نايل محمد كري الحسين ابن عبد الله الاجوري بشديراتا نسبه الى درب الاجر جركك لبغداء كاتبك لبغداء لصالي هشتاي بوا. هشتاي. شوار بوا. يعني دو صدو هاشتاي هجري دو دعيك بو دو صدو هاشتاي و تلاولا دو صدو شصو شوار دعيك بو دعيك بو دعيك بو دعيك بو دعيك بو دعيك صحيح لدى كما في سير أعلام النبلاء وتوفي سنة ثلاثمائة وستين الله في الوقت. إذ عاش فيها ثلاث ثلاثين عفوا. توفي سنة ثلاثمائة وستين فيها ثلاثين سنة ثم مات فيها.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 مامي أزوري هندق الشيخ كاني باسكي ويبزين ام حديثي ام او نسقي كلابدا اسمعنا اخرين مواركا نسقي دكتور عزو الله بن من خلال لاجتهاد كتاب الشريعه الافرستو الذي هو, هو اكبر اهم كتب الاجري يعني المعروف الان تبين لنا تكرث الشيوخ الذين سمع منه حيث بلغ عدد من روى عنه في هذا الكتاب فقط يعني 7 و سبت وسب... سبت وسبعون كان حفتوش الشيخ فيها كامتي زيد وربا كأحدام كامتي سمع من أربعة منهم بناك ينشالوا شيخاني لما كالي بيستون وبقيةهم من أهل بغداد أواني فلش بغدادين شيخاني إلا من نفث إلا من لم نفث على ثروتهم منهم إلا أوانا كونا من دزين هواك حوشيشان فهؤلاء لا نستطيع أن نزل بأنه سمع منهم في بغداد قبل انتقاله إلى مكة أو في مكة أو في بيدهما فعشا الله وأكثر روايتي عن الحافظ أبي ذكر جعفر بن محمد الفريابي المتوفى سنة 300 وواحد الروايات روايتي بكيتي فدوى للفرياب حيث روى عنه روى عنه ثلاثمائة وأربع وتسعين نصفاً في انتصاد معوته شعر حديثي ذا أو رواية كدوان في اليابي يعني إذا كنت قلت شيخاً معروفاني فأنت تريد القدر تريد أن هي القدر مجلزاً من ذلك سنصد حديثه بس لا قدر حديثه بآثار أخ يليق الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستان عبد الله يقول إمام يردعو المتوقف السنة الثلاثمائة وستة عشر حيث روى عنه مائتين واربعين واربعين نصا ثم أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواصفي روى عنه مائة واثنين وتسعين نصا واكد بقية الشيوخ كما سيتم وعند النظر إلى أحوال هؤلاء الشيوخ كاتيا لحافظ شيخان أقولي توا نجدهم جميعا شيخان إلا ما ندر من بعض يسير في بعضهم أو جهالة لإحوالهم وهذا يعطينا دلالة على أن الأجرية كان ينتقي من الشيوخ على توابوا هؤلاء هم مو شيخ حدثي كان ينتكي من الشيوخ اتفاق الأجلاء الذين سمع منهم الكابر عصره رحمه الله ولن يكون يسمع من كل أحد، وقد روى في هذا الكتاب عن ستة وسبعين شيخ. فعشنا قد تماشى كن يعني لا قرطاء مديو كاني، مجموعية التلاميذ هي على ما يدور جلما. يشلونا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عين الأصبهاني. عشنا أحمد بن محمد المكية البزّار. واروها أبو القاسم خلف ابن قاسم ابن بداهر عند نسوي القوطبي واروها شارم أبو محمد أبو رحمن بن عمر بن نحاس واروها أبو القاسم عبد الملك بن محمد ابن عبد الله ابن بشرام اعتما شيء ترجمي أما نبكي مثل ابن بشرام ذهبي رئي الشيخ والامام المحدث الصادق الواعد المذكر مسلم العراق واروها ابو الفرج عبدوس بن محمد طليطلي وهل وها عبيد الله بن محمد بن مبطاع العقبلي عيشه تراني الثاني الجري بن بطيع وهل وها ابو القاسم عبيد الله بن محمد الصقي وهل وها ابو الحسن علي بن احمد بن عمر المقرف الحماني وهل وها ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشراني السكري وهروها محمد بن ابي علي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن حفص العمداني التكواني المعدل وهروها أبو الحسين محمد بن حسين بن فضل الخطان الأزرق وهروها أبو عبد الله محمد بن خليفة البلوي سهل محمود بن عمر إذا كاني إمامي آجري أو أني كمطبوعا نسي كتاب الشريع في السنة يعني في العقيدة كتاب الأربعين حديثا وهلوها أخبار حمل ذا القرآن وهلوها أخلاق العلماء وهلوها تحريم النبض والشطرنج والملاهي وهلوها أخبار عمر بن عبد العزيز وثيبي حوتن صفة الغرباء من المؤمنين كتير هشتم كتاب الرؤيا على التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. أو كتير باء أو كتير باء بس ما شريكتي بشيء أبكي. بلك الأبواب الشريعة عنده الجيت طبيعيا طبيعيا كده. أما هشكتير مطبوع مكتبه كتابين أجري. أما كتب مخطوطي وكو أم شعرات في آيات احتمالا نساف عنده لمؤرخين خلف علماء. كتاب أحكام النساء وكتاب أخلاق أهل البر والتقى وادب النفوز وهلوها الأمر بلزوم الجماعة وترك اتداء وهلوها اوصاف السبعة وتحريم اللواط والزنا وتغيير كذا الأزمنة وتفرب العزلة وكتاب التوبه وكتاب التهجد وكتاب الثمانين وجزء فيه حكاية الشافعي وغيره وكتاب قسم خدق ورجوع ابن عباس عن الصرف كتاب الشبهات وشرح حديث الأربعين وشرح القصيد السلساني وصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطرق حديث الإش وكتاب الفتن وفي الدرس العلم فضل العلم والفوائد المنتخبه وكتاب القدر وكتاب قصر الحجر الأسفل زمزم وبدء شأنها وكتاب قيام الليل وغض قيام رمضان وكتاب ما في لدي النصر من شعبان ومقتصر في الفقه وكتاب مساله القائفين وكتاب مساله الجهة بقرآن في التواف وكتاب المصحف وكتاب المصحف الكبير الكبير التبيير التبيرة ووصول المشتاقين ونزهه المستمعين يعني أتركاني أو الكثاب تتعبرني أوه على اقوال العلماء ميزي كيتشن اثري هي المطبوع والمخطوط مكاني علمي وثنائي علماء لسر اجري وكل لا قراتش اشتري محقق ينايرتي يقول الخطيب البغدادي كان ثقه صدوقا بينا وذكر سمعني والعبارات نفسها، وكذلك من جوز في المنتظر، وقال في صفة الصفوة يا صفة الصفوة كان ثقة دينا عالما مصنفا، وقال ابن بنا ابن منا اختصار كثير ذي كذو اختصار شرعي كذو من هيلوم صن سكانة اختصار شرعي كان اماما ناصحا ورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا وقال عنه يا فوز كان ثقة ووصفه أدلتير بانه من حفاظ المحدثين وقال ابن الفقيه الشافعي المحدث صاحب كتاب الأربعين وهي مشهورة به وكان صالحا عادلا فاللون الذهبي يمثل الثبات والنصيحه اما الذهبي فقد وصفه بالاوصاف متعدده. كلها يا كلها تدل على ثقته وإتقانه وصلاحه وعبادته وسلامه عائلته فيقول في السير السير على نبلاده الإمام الامام القدوة شيخ الحرم الشريف ثم يقول الحرم الشريف سيصال شوثا مكة سيصالا مكة بو ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ثم يقول كان صالحا قيرا عابدا صاحب سنة واتباع صاحب سنة واتباع يعني هم العقل لما جيش وفي تذكير الحفاظ الذي الله وصفه بأنه كان عالما عاملا صاحب سنة من اتباعه العبر يعني عليه كيف يشير هي العبر في العبر في تأريخ من غبر مختصرها لا هل تاريخ الوازن مختصي عليه الاسلام والله اعلم قال كانت ثقة دينا صاحب السنة يا صاحب سنة وقال في المعين شيخ الحرم صاحب الثواني ثقه ووصفه في كتاب العلوم كتاب العلويش على وصفه الزاهد ثم قال كان الأزري فقيها محدثا اثريا حسن التصحح التصانيف وقال الصفري كان صالحا عابدا وقال صنف في الحديث والفقه كثيرا وروى عنه جماعة من الففاظ منهم الحافظ بن عيم وغيره وقال السبتي بس كوني باعة الفقيه المحدث صاحب المصنفات أما الحافظ بن فقال عنه كان ثقة صادقا دينا وله مصنفات كثيرا مفيدة وقال السيوطي الإمام المحدث ثم قال كان عالما عاملا صاحب سنة دينا ثقة وقال عليمين الفقيه المحدث الحافظ كان ثقة فقيها دينا خجة صدوك ولو تصانيف كثيرة في الحديث والفقه وقال ابن العماد نبستي الحنبلي تكتب الشجرات المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف السن المهم ثناء علماء لسري ما شاء الله أما قد عقبيدي لا فراح الشرف الله من حيث العقيد فليس هناك من شك في أنه كان كان سلفية العقيدة من أهل السنة والجماعة يدل على ذلك كتابه الذي بين أن كتبه يساجح وينكث في الأستوكاني عقيدة لم يؤلفه إلا لتقرير هذه العقيدة. يعني بوشند سيدنا أبو إسماعيل في ذني أم عقيدة السنة. أعني عقيدة السلف الصالح، أعني السنة والجماعة، وللسداد بيقولها. والدفاع عنه بالربيع المخالفين له وعقيدته رحمه الله واضحة كل مبوح من خلال كتابه هذا فهو يقول فيه علامه من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله رسولون رسوله صلى الله عليه وسلم رسولون أصحابه ومن تبعهم باحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي، الشافعي، الثوري، ومعلت بن أنس، وأحمد بن حنبل، والقاسم المسلم، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبته, ومجانبته كل مذهب يضمه هؤلاء العلماء. إن الكتاب والسنة فهم السلف وأقوال أمة، فشأ أمانا من جيتي وأول شيء كان العلماء. منهج أمي وكان رحمه الله يأمر ويحث على التمسك بهذا المنهج منهج أهل السنة الجماعة فيقول فاسلكوا طريق من سلك من أئمتكم استقم لكم الأمر الرشيد شوني سلف كون حمش تكتان بو حلال حمش وتكون على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى أكتونا سلسكي كبير بل كان رحمه الله يحذر من اتلاع في الدين واتباع الأهواء والطوائف الضالة وانظره يقول ورحم الله عبداً بحذر هذه الفراق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر وطالب الطريق المستغين واستعان بمولاه الكريم لكي كلمة زور كثن سبحان الرجل تعالى يعني هذا رحمتي فوال عبدك وليأخي كان لم في القانون لم جمعت كومه ربز وغزمان ولا بدأ عدو تيرده وش شويني سند كبير؟ أشتغل خيوني؟ شويني أثر الحديث له مش تكاب كبير؟ وبدوي رجع رأس الجريء ولا يكمل كيش خاطر. استعان جولان كله. بوي عقلي. أجري عقليك سلفي صحيحة. أما مذهب فقهي قيل بأنه شافعي. كنا شافعي نزل. أو حنبلي. عندك شو كنا عندك شو سكتوا عن تحليل مذهبي عندك فتاوى كان دلاستكي بدلك وحنبلي والقرائم تدل على أنه حنبلي بل مراجح السلفين والعقيدون فكشين والراجح أنه كان يختار من المذاهب المذهب وقال ما ترجح عنده. عنده ما ترجح عنده دليل كعادة السلف ولم يلتزم مذهبا بعينه شويني مذهبك الكوتواء و شرحكي الشيخ ربيعي شر و ترجيحك روال الثلق مذهبك مقلد و متعصب مذهبك نبوه و أثريبه شويني أثار كوتواء و كفوما هكذا شويني أثار أكوينه أثارين نخاف في الله لومة لائم لهمو جيان ماندا يقدر قام متعصب مذهبين أبونا وناجم وإدعائي اسمه اجتهاد يشناكن لكن اتبعوا الدليل أما هو كاري النسيني أمت يا الله تببي تعليف كاري الله فلا قرنه وتهجدان وحفظ الله يقوله عن سبب تعليفي لهذا السفر العظيم السفر هو كتابه ذكر قوله له نبات، صغير نبات، قد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة من أوله إلى آخره ما أعلم أن جميعا من شمله الإسلام محتاج من كمكلف في ميسل بواهية أمسل بزالي بو لفساد مذايب كثير من الناس أعلى برق ما كتبه نفسه أنك كابراء حلال برزوغ كتبه لنحوه أعلى برق ما كتبه لها أتشكتبه نفسه أرجم معك أخلها نعم السببها بو كاتل خلق ليسي بشتيك ألا يا أبو لفساد مذاهب كثير الناس ولما قد ظهر من الأهواء الضاله والبدع المتواتر ما أعلم أن أهل الحق تقوى به نفسه يعني أجل أشتيك من نوسى بيته هو كان التقوير قزان جسود فاشتواني كبير ومؤمعة لأهل بداعي يعني اهل بدعه على الناودة على حسب ما عندما لله عز وجل فالحمد لله على ذلك هذا عن سبب تأليف الكتاب بعام وإن كان قد حرر بعض أجزاءه جاهزا على سؤال ما ذهه يعني كثيرا قلت قشتي أوه كارثة الله عزوجل جزء لم كتب جاهز سؤاله كسؤاله النتذويس جاهز سؤاله هذا كما قال في أول ردي على قدرية أما بعد فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب على ذلك داخل طبعاً السبب نصين أما منجز الكتابة وقيمة الكتابة فلا فرصة يقدر محقق ويعد كتاب الشريف من الكتب العلمية المهمة المقررة المقدّرة لعقيدة, لعقيدة أهل السنة والجماعة. كما أن دوي شنديرج فلميت كما أن هذا الكتاب يعد من الموسوعات العقديّة. يعني لو رزق شتى بس فيك شتى بس ما كلوه إن صح هذا التعبير في على عند أهل السنة والجماعة ومن المراجع شو كلمين كلمين موضوع شوي بحثي فيها ومن المراجع المهمة شو ومن المراجع المهمة فيها لأنه سما على أغلب مسائل العقيدة فبينها وجمع كثيرا من الأدلة الشرعية من أصولها الثابتة كتاب الله تعالى والسنة في رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة التابعين وتابعيهم حيث ذكر فيه المصنف ما يقارب ألفين وخمسة وسبعين نصا مسندا من حديث أواثرا عن صحابينا أو وعن تابعين وعن إمام من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة والصلاح. فهاتشي في فيه هنا وبس هذا ناجي. ويزيده من قيمة هذا الكتاب أيضا أن جميع النصوص الواردة فيه مذكورة بأسانيدها. ابتداء من شيخه الذي سمعها منه وانتهاء بقائل هذا النص كان صفاء إمام بيت تابعين بصحابي بهست ثقة يوم النبي صلى الله عليه وسلم بس ما هناك سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه إلا ما ورد من إلا ما ورد من ذكر لبعض النصوص القليلة استطرادا من غير سناد لا جهند جاءنا اشتكوا ذالشيء بقولك سنديش نينا وقدينه ولا شك أن مثل هذا الصنيع يعد ظاهرة علمية مفيدة وماذا كدوية همو قولك همو أثالك هم يعني أياني وسنط أم تشترك أياني وسنط بارشا لذا فرصة بلدوء أما بالنسبة للأحاديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع أنه يسوقها بإسناده يعني بسناده يخوئي هنا. إلا أنه في الغالب يأتي بها من غير طرق الكتب السنة المشهورة، إنها تشبه طريقي بوخاري بيني، مثل طريقي مسلم بيني. أجر واسكيد، طبعاً إخويني هنا ودعاءي مشترك بلقى أنا، هو مستخرج حسابي بكريانا، هو مستخرج، كأنه مستخرج زكية مكان أيوان. بويه، وهو بهذا يعتبر من كتب المستخرجات، ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد. من فوائد حديثية والتوثيق للنصوص وضبط لها ومن الأمثلة على ذلك النموني لو أنا أنه لم يروي عن الإمام البخاري إلا رواية واحدة يكفي هذا مع اثنين آخرين نجلا وش دوب ديل دو جويه دو النوى كما في حديث تسعمئة في حديث كما في حديث 917 ولم يروي عن مسلم شيء ولا عن الترمذي ولا, ولا عن النماز، وروايته عن أبي داود أغلبها من مشاكل ما حا، أحاديث نبوية، ونكتب رواه عن الشعبيين، بلغ طريقي طليقي خويه مش هم الفوائد، ولم يكتف رحيم الله تعالى بالتقدير عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة بأدلة الشرعية في حسب، لأنها عقيدة حكيمة هنا أهل السنة، باطل الشناورد الشذرات. بل اهتم ايضا بالرد على المخالفين وبيان مخالفتهم من منج السلف الصحيح مع ذلك الأدلة الشرعية التي تدحض تدحض شباههم وتثنيل آراءهم وأقوال علماء في الرد عليهم دون الدخول معهم في تفصيلات بدعهم ودون مجادلات عقلية لا تؤدي إلى نتيجة أوانيك كي اختصار كدو اتفادياني كدوان ومن من قام بالاتصال إلى فرس النبي الإمام الحسن ابن أحمد بن الزناع في جزء صغير سماه المختار في السنة على سياق الكتاب الشريع للأزور وممن استفاد من لعمر ديرك ترك عليه من استفاد من هذا الكتاب كثيرا وجاراه حتى في الموضوعات وعناوينه الميد ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى وعند المقارنة بين الكتابين تتضح استفادة التلميذ من كتاب شيخ خاصة في كتاب القدر وقد روى عنه في هذا الكتاب روايات كثيرة يعني ابن بطة تتضح استفادة أما أوانيك التي الشريعة والنقلا كذلك العلماء أما الذين نقل عنه فكثيرون ومن أشهدهم الإمام الذهب والعلامة المقيم في كتابه اجتماع الجيوش الكامل، والإمام الشاطي في كتابه الأبصان والإمام محمد بن يحيى بن عبدالي بشعر المالقي الأندلسي والإمام السيوط وقد أكثر النقل عنه والإحالة على هذا الكتاب في مواقع كثيرة من كتابه النفيس الدر المنثور في تفسير بالمأثور. أما ملاحظات لسر ملاحظات لسر عاجري ومؤاخذات لسر كثيابكين. لا خرصة النوع. أما نز طبعاً بحثاني أم كان نسيتي محقق زول قرن البويع وقرن كذا وي بصيرتك ما لو ملاحظانيك حياتي ومن اهم هذه الملحوظات ما يلي ان المصنف رحمه الله سلك مسلك الجمع الاحاديث الاثار من غير تمحيص له احاديث اثار زوري هنا ونشفه بس احاديث صحيح بينه احاديث الصحيح هنا بيتي أنواع احاديث ولو أنه اتصل على ما صح اسناده أو أو بين الصحيح من غيره، لكان فيما أرى فيما أرى أو لا من هذا الجمع. أقول بس أسأل الصاحي بينا بعشرة. أما نروي شيء ولا نروي ويك هو يعني السهل تربو بعشرة خمن رأى وأحليف ضعيف موضوعنا هنا أعتاري غريب هنا هنا بس كثير شيء يعني أخده بثري صحيح ما مكتوب أمامنا فنده. مررويات مررويات. بل مرويات يشبه أجر حكم لسنة كان بداية أو كاتب عشته. يعني قال الصاحي هو صحيح في بيانها كمررويات. فالأجر حكم لسنة بداية عشته. خاصة هو من المحدثين، ولكن قد يكون له العذر في ذلك حيث سردها ليساندיה على عدد المصنفين في أصله، ولا عني بعمل المتواضع هذا أكون قد دللت على أهم أمر أرفه رحمه الله. هذا كتحقيق من دون ولا شيء. من أوجه هامبيب وفركامور أنه في استشهاده أمام <تصفيق> الأحضار <تصفيق> <تصفيق> على بعض المسائل العقلية قد ذكر بعض الأحاديث الأثار الضعيفة لا تصلح أن تكون أذن في أمور بل قد ذكر بعض الإسرائيليات الأثار الضعيفة جدا دون تنبيه عليها وفي بعض الإسرائيليات ما يوهم تشبيهها التي يتنزبوا الله تعالى عنها الله تعالى تعالى عنه تعالى عنه يعني كمول اشتينا تينا ودوان الاسرائيليه او كهر يعني لازم تشريع يعني دراسه تشريع والواجب المسترامه بما في كتاب الله او يستكرا من قرآن والسنه بس واثار السلف بما في كتاب الله وبما صح من رسوله من سنن رسوله صلى الله عليه وسلم واثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه وهذه الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة قليلة جداً بالنسبة لما ورد من النصوص في هذا الفترة فكو ينطفق الله أو إسرائيليات ليشهنا يجيب كم ترى وقد ساقها بأساندها ولكن إن هذا في المعاجم والمساند فلا يرجع في كتب العقيدة ورام كتب عقيدة أعوان إياني أقل لما سانده أكتب حديث تربلس بذين ورام ليلة لكتب عقيدة إياني خوفي إيشبه لك في معجمك أنا درزديم وكل معجم طبراني صغير وكبير وأوسط الباقي معاجميتين قيل لك ظلان اللي كتب على كذا هي وبعضهم لم وبعضها لم يسوق لها إسنادا هذا الحديث وش هي إسناد ابنهنا كحديث إن الله قرأ طه ويسين قبل أن يقنف آدم بألف حاء طه ويسيني خندوا قت على فيش أو عادم ضعيف جدا بل وموضوع بل وموضوع ومنها يعني من ومنها ما ذكره يستدعي ملاحظات ماشي كل ضعيف ملاحظة ومنها ما ذكره عفى الله عنه في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كتقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصباب الأنبياء وحديثي إن آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك وحديثي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش واعتباري أنه المراد من قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا حديثي حديث في حديثي اللهم إني أصلك بحق محمد عليه يعني توسعي حديثي جلوس يعني إجلاتي في غنبا الله صلى الله عليه وسلم سلح وتفسير في الدنيا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تفسير مقام محمود ما هو لا لي ؟ لا علماء هيا قال تفسير يا ويك يا ذو صحيح نية ولم يكن هذا خاص بالإمام الأجور رحمه الله تعالى بل قد ذكر شيخ الإسلام والتيمية رواية بعض علماء الفصل تصور فالحديث النصوص الضعيف والموضوع أيضا واعتبر لهم بما مجمل وإمامي بن تيمية كاتكا باسي اختلاف علماء أكاد الله هندي شان عدري أمام مجمل عدري الله تشتاره هندي لأنهم لم يعلموا أنه كذب حديثي كان رواية كذب وانا ينزل ودروا إلى حديث الموضوع آياتي قال وهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يعتجون بما يعلمون أنه كذب بذلك ندروا إلى وتارف يذكرونه وإن علم أنه كذب وقال اتقصدهم رواية ما روية في دان تلباته كحديث الموضوع يشبه كذب يشبه أي لم بقى أمو أو أم أرهموا أم أم أم أم روايات كلها ثم قال رحمه الله علين تيمين ورواية الحديث المكذوبة مع بيان كونها كذبا جائز وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه ورواية مع المساك عن ذلك أو فإنه حرام عند العلماء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذب وقد تعال كذب العلماء متأولين أنه لم يكذبوا وإنما نقل ما رواه غيره ماذا يصفر إذ روه بتعليف أنه روية لا لأجل عمل به ولا لأعتماد عليه وقد استغل المخذفون مثل هذه الأخبار الواهي كثانكي يعني الشته الشبيت مخذف الشته الشبيت يعني حبه هموشته بلي ففرحوا بها وأخذوا يبنون عليها خرافات التي تخالف النقل والعقل بوث من الشته الشبيت خلال شربين شته الشبيت استدلوا عم اشتبك ولا يقول بها عاقل فرض عن مسلم وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخرجوا عن حدود شريته صلى الله عليه وسلم مع أنه القائل عليه الصلاه والسلام اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري عمر بن الخطاب أمانة كمال لك، حمل تلك الرواية لك، حمل تلك بث لك، أو أنا مخرف، كمال فتاشان مبتديع، يعني اشتزان بلان، بأخوان بقصده، تم استغلال المعطل المبتدعون جهمية العصر حيث أخذ أخذوا يشهرون بهذه يشهرون بهذه النصوص غرواته ويقولون هؤلاء هم الحشوية المشبه الذين يرون نصوص التشبيه إلى أهل كما فعله التفسير والش والشذمته يعني تنطع من الأهل رمزا سيك لمزم سيكسيب شريعة كان شندين شتياء شندين آثار كعقل إنسان قبولنا بويباء أهل سناع الحشوية ومما يلاحظ عليه رحمه الله وبما يلاحظ عليه رحمه الله أنه أحيانًا يكتفي بالصدل أدلة من طرق مختلفة في المس الواحد دون شرح هذه لا كان ينشرحنا او تعليق او توجيه للنصوص او بيان ما يوضح تلك المسألة اشتق بين توضيحك وجوانبها الغامضة ولعالى لا له العذر في ذلك عذر كيوبرزينو وبرينشي لكثرة النصوص الوالدة كذلو فعل ذلك واتبع هذا المنهج لتضخم الكتاب لو انا هل اشتق بينه لبالو مستوى او كاتي اهل علم و علماء ومصومان انا زور كتابية بشرحية لا يأخو معنى لك وانا هل كتاب التلفزيونات هذا تري شخص تقول كلامي يعني زاني يعني. الثاني ك مقدمة كما يلاحظ عليه بعض أنه لم ينتزج منهجا معينا في سرد الأدلة حيث يتكرر في بعض الأبواب الحادث الدال على المسألة، إما بأن هناك آيات قرآنية في المسألة نفسها لا يتكرر كما في الإدلاء على الميزان لأن شنو آية قرآنية تن آية جنية شنو آية آية دموع آية نعنة يعني يك منهجي ثابتينية. وأحيانًا يذكر في بعض المسائل آثار موقوف، أحاديث مرفوعة يعني، بس أحاديث موقوفة يعني، ويكتفي فيها علم بأن في المسألة نفسها أحاديث صحيحها مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا ردي أمشي بدي نبغى نجيب، فن أو علمن من أو يكوى أي بس أنا دي أخوي. أجاب شاب بس أنا دي كتير كتبيني أبي بتشتغل، أحاديث تبيني. أم بس أنا دي أخوي أو يكوى مرمية أخوي الكويت بويا خالف من كما يلاحظ عليه أنه قد يتساهل احيانا في ترتيب الأبواب ترتيب باب ذلك أنه لما النهي عن المراء والجدال والبالمتشابه أتبع ذلك بالحديث عن مسألة القرآن وما يتعلق بها من مسائل ثم أتبعها بالإيمان والإسلام الشرعي يعني بو الشيء يعني بابك يختلف بابك تلوه او تلوه تلوه تلوه او أو شيونيه فضلبه وما يلاحظه علموا في بعض العنوانات يعني العنوانات في العنوان صحيح عنواننا عنوانات فمثلا بابو فمثلا باب ذكر باب ما تأذى إلينا على ذكر عمر رضي الله عنه من رضي مع على الخدرية وانكارهما وإنكاره عليه علما بأنه لن يتصل في هذا الباب على ما وضع النبي بسم الله باب الشأن أبوي عمر في الحديث على الخدرية طلاب الشقيق والأركان وإنما ادخل معهما هما من الصحابه كعلي بن إبن و عمران بن حسين وابن مسعود وبن عمر وسلمان وغيره آثالي واني شيناه جونبي المشهداته وعذري بوضو جيت الله ودعل ذلك منه تقليبا لما عن الشيخين والله عليك يعني بس يوي أذكر عمر أو لا تنجى شيء كي ملاحظة ملاحظات خطاره لبعض أبوال عندي باب جبالية من ذلك أنه لما ذكر باب التصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن, وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها ابدا وأن عذاب القصار لا ينقطع عنهم ابدا عاد بعد باب واحد لذلك باب كثير فعقد بابا معنوان الإيمان بخلود أهل الجنة وأهل النادي فيما ابدا همان, همان محتوى هذا علماً بأنه داتاً في الباب السابق كما يقول هشتم ملاحظة ذكره لبعض التفسيرات الغريبه المرجوح هم تفسير مرجوح حيا لتفسير القرآن أو أن أهل كنقمه تفسير أبي بن كعب بن الروح في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً فأرسلنا إليها روحنا لأنه روح عيسى فأصلنا إليه يعني إلى مرين وروحنا يجب ليه لا أعلم تفسيري كده وتفسيري وبي فريكات فأصلنا إليها روحنا اي روح عيسى كان إخوة ممكنة يسار روح يتدر روح كان يعني وإما خلق مهن في الوقت وهذا هو تفسير زيد بن اسلم لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني قال ما جبل عليه من شقوة وسعالة وتسير قوله تعالى فإنه يعلم السر يعلم السر وأخفى قال يعلم أسرار العباد وأخفى سره فلا يعلم شون شون فإنه يعلم السر سر اسمه وأخفى عطف فعلة الفعل فإنه يعلم وأخفى يعني هو نك أخفى من السر فإن يعلم فإن الله يعلم السر وأخفى من السر أو ت أو معروفة فيها بس فإن يعلم ويخفي يعني يُبْرِي ويخفي, ويخفي ويأخفى يعني يعلم السر عباد وأخفى سره فلا يعلم أو ت السر في أسمه هنا ت السر المرجوع على العلماء وهل وه ومن ملحظاتي قوله إن عليا جلد شراحة لهم أمدا همدانية يوم جمعة ورجمها يوم السبت مشهور وانية علما بأن الوالد أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة كما هو مبين في الموضوعين ولعل هذا وهم منه رحمه الله وقد نلحظ أحيانا عند جاء ملاحظة ديان وجود بعض الأخطاء المحوية اليسيرة عند غرفة المحوية يا مسلمين ويا مسلمون في أربعة مواضع ريا مسلمين الصال ريا مسلمون كما بيننا هناك ومثل مقصورا الصال مقصور بحديث صولس بن وربما كان هذا أثر من عمل مساف أو وهم منه رحمه الله ولا حظيا زيا كما أن هناك ملحظة أخرى قد تكون من المصنف وقد تكون من تصرف المساف وهي إفراط النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بالسلام نعم عليه الصلاه والسلام يا صلى الله عليه وسلم دون قرنها بالصلاه عليه صلاه والسلام يبيعك ويؤلاء بهم والصاب الجمع بينهم عملا بقول تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واروى ملاحظه كثير يعني هذه لاهم خاليهم رضي الله عنه بكرم الله وجهه دون سائر الصحابه والأولى ترضي عنه كغير من الصحابه سياتي التعليق على ذلك في موضعه وكذلك استعماله فرحم على عائشه لشهد رحمه رحمها الله ويقول اوير رضي الله عنها في بعض الأحيان والأولى لا مش الوامع والأولى الترضي عنها تغيرها من الصحابه رضوان الله عليهم المجمعين يرشنا التعريف بنسخ الكتاب بوست إن شاء الله بس كاملة التوارف وصلى الله عليه <laughs> <Huh>? <laughs> that that was <would> be thing. <laughs>